فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مطيعه يعز ويرقى وعاصيه يذل ويشقى سبحانه له الأسماء الحسنى يعلم السر وأخفى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمةً للعالمين وبشيراً للمؤمنين ونذيراً للفاترين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة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 وعلى ال بيته اول الفضل والنهى وعلى التابعين ومن تبعهم بخير واحسان وقطف وسلم تسليما كثيرا على التمام والدوام الى يوم البعث واللقاء اما بعد ايها الاخوه في الله رصيكم جميعاً ونفسي بتقوى الله جل في علا فتقوى الله سبحانه هي خير زاد وأهلها هم خير العباد وبها النجات يوم المعاد يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصئي لا يصحب الإنسان في قدره غير الثقى والعمل الصالحي هي وصية الله للأوائر والأواقر بها تسم المشاعر وتصف الظمائل بها تنور المقابر وهي النجاة إذ القلوب لدى الحنابر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 فهو مسافرٌ إلى ربه جل وعلا ومدة سفرنا عباد الله هو ذات العمر الذي يقضيه الإنسان في هذه الحياة من كين ولادته إلى كين يودع هذه الدنيا الزائلة وينتقل إلى أول مرحلةٍ من مرافل الدار الآخرة وهي مرحلة الحياة البرزقية فعمرك عبد الله هو مدة سفرك في هذه الحياة والإنسان منا إن كان عاقلا ولما أمامه ناظرا ومعتبرا بمن مضى قبله من أحبابه اخوانه او حتى من اعدائه يعلم تماما انه ينبهي ان يقضي مدة سفره بنجاح وامان لانه في نهاية مدة سفره فيه اما ان يكون من اهل السعادة اما ان يكون من اهل الشقاوة فسمتا فريقان لا ثالث لهما كما أقدر ربنا جل وعلا فريقٌ في الجنة وفريق في السعير ولذا كان العقلاء الأفياس من ثلث هذه الأمة ومن من سار على ناجهم من أهل العلم والعمل يسعون إلى قضاء مدة سفره مرحلة, مرحلة بنجاك وأماك لأن الإنسان منا قد تحتريه آفة في سفره فلا يدري إلا وقد أصبح في عذاب الأموال ويصبح العذب الذي كان بالأمس يحفظه الله يصبح اليوم يرحمه الله كمثل زرع اهتم به زارعه وتعاهده بالسقيه والرعايه فبينما هو ينتظر نضجه لياخذ من ثماره اذ بافه تعتريه تقضي عليه ومثل ذلك كمثل شاب الخوي جالب فتي يذب الارض برجليه. ينظر الى عم له. او خال له. او الى ابيه. قد دلغ من الكبر عثيا. فيظن المسكين. ان الامد سيمد به. حتى يصل الى ما وصل اليه اولئك. ولا يدل. أنه قد خبئ له في علم البار جل ما لم يكن في حسبانه فينقاطع به المسير وينتهي فيه المصير فإذا هو من أهل الآخرة يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله إن نظر إلى أهل الجنيا يعلم ان اكثر من يموت من الشباب واقل من يموت من الاشياء ولذلك قل من يكبر فان قال قائم فما الفيلة عندئذ اقول رحمان الله وإياك ليلتان اجعلهما في خلد قولهما ليلة تحياها بين زوجك وولدك واخبابك منعما فعيدا. والليلة التي تليها وحيدا فريدا. وانت في قبرك لا صحب لك ولا انس. الا ما قدمت من عمل. ان خيرا فخيرا. وان شرا فشرا. فمن يعمل لفقال درة خيرا يرى. ومن يعمل لفقال درة شرا يرى. والسبيل إلى هذه العبرة وهذه العبرة أن تكون حياة الأرض مريئة بأمان فارحة وإقبال على ربه وقارقه جل وعلا وأن يسلك سبيل المتقينين متأمنا قصية المفتق عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسلم ومسلم في صحيحه من حديث ستيال بن عبد الله الثقافي قال يا رسول الله. قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه اهدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام قل امنت بالله ثم استقل. وفي نواية السلمسي قال يا رسول الله حجثني بامر اعتصم به. فقال عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقل. فقال يا رسول الله فما اخوة ما تقاف عليه فاقف النبي عليه الصلاة والسلام بمسان نفسه ثم قال هذا فهذا الحديث اذا بالله اجلل يوهوه السبيل الذي ينبفي على العقلاء ان يسلقوه في هذه الدنيا حتى يخرجوا منها على خير فينعنون في قبولهم وينزون يوم العرض على قريقه جل وعلا وان هذا السبيل هو سبيل الاستقامة والاستقامة عباد الله كلمة جامعة عظيمة تجمع ابواب الخير كلها ذكر الامام مرجب في شرحه لهذا الحديث لكتابه الماتع جامع العلوم والتكام اقوال اهل الان في بيان معنى الاستقامة وحاصل ما ذكر ان مرض الاستقامة الى القيام بالاعمال الصالحة كلها ظاهرها وخطيها والبعد عن الاعمال المخالفة لامر الله جل وعلا كلها ظاهرها وخطيها فالاستقامة هي التدام الاوامر الجناب النواب والزواجر. فرقوا عند ايدي ان تكون وصية الله جل وانا للنبي عليه الصلاة والسلام. في آخر هذه السوعة العظيمة الجليلة المهيلة. الذي شيبت المطقى عليه الصلاة والسلام. فقال في شأنها شيبت مهوذن واخواتها. بعد لقص الله وعلى عليه جملة قاسة السابقين ومحل بهم لما امر الله وعالدوا سرع الله جل وعلا. فكان في اخر ما ذكر ربنا جل وعلا وبيع انتسام الله الى سقي وسعيد قال امر النبي عليه الصلاة والسلام فالسقي كما امد ومن تاب معك ولا تقضوا انه بما تعملون بصير. قال الحسن لما نزلت هذه الاية شمر النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة فما رؤي بعدها باطكا ابدا. وهذا يمزل على شيء. فانما يدج على ان قلوب اصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ربية على كمال السمع اذا جاء الامر الرقاني فسمع الوقاعة. ولذا كانوا يصابون بهم وهم عندما ينفر عليهم امر خشية من التطريق في الانتزام وليس كحالنا في هذه الايام ممن لا نوعى لاوامر القرآن رعاية ولا نتأمل امر ربنا جل وعلا مع انه امر تقيق انا سنوفي عليك قولا فقيلا. الاستقامة الى الله. اهم ما ينبغي ان تكون استقامة القلب. استقامة القلب اولا ما ينبغي اهلا العدل ان يعتني به. واستقامة القلب تعني استقامته على توجيد الله سبحانه وتعالى. وما في معنى التوحيد. كان قد يكفى مكثير من المسلمين. وانما المقصود بتوحيد الله جل وعلى. الذي ينبغي ان تستقيم قلوبنا عليه. فهذا كالتوحيد. الذي تتعلق بسببه القلوب بربها سبحانه وتعالى. فلا تنفت لغير الله. ولا تسأل غير الله. ولا تتوتل على سواه. ولا تطلب عونا او مببا. نغير ربنا جل وعلا ان الاستقامه على توحيد الله بالقلب هو ان يكون ذا القلب الذي يمتاز خشيه ومهابه واجلالا من الله سبحانه وتعالى فلا يقدم على امر احرامه الله لعلمه بان ملك المؤمن ماثور عليه ومقرر عليه انه يعلم الشر والاقصاء ان توقيد الله جل وعلا. يعني ان هذا الكلب ليندر ان يكون له تعلق بمخلوق في امر دين او في امر دنيا. ولذا كان قول ابي بطل رضي الله تعالى عنه واطاه في محله. يقول في معنى الاستقابة هو ان لا تلتفت القلوب الى غير الله سبحانه وتعالى. وكان ابحاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألون الناس شيئا حتى ان احدهم لا يسأل الناس ان يعطيه صوتا وقع منه. وهذا يعني ان القلوب مرتابعة بربها جل وعلا فلا تتعلق بمخلوق ابدا. وان من يرضو الى واقع الامة بكثير من دقائها يجد هذا الخطب الغريب في تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى في كل قوم مثل بهم بلص من نار او بنقضه في عدم استقامه ولد او بنزول مرض المبهم او الى ذلك من المصائب التي لا يسلم منها عبد ابدا حتى الانبياء عليه الصلوات والله وتسليماته فقر الناس ينذرون امورهم وبما حمدهم من الشدائب والمطائب بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا ان على شيء فانما يدل على نفس التوئيد في قلوب الناس. وبعث اعتمادهم على ربهم وبعث تعلق قلوبهم بقلقهم جل وعلا. وما ينبغي لمصر يقلي بالله واليوم الاخر ويرز نجازه يوم يلقى الله. أن يكون في قلبه متعلق بغير ربه سبحانه وتعالى. وهم ما ينبغي على العبد ان يحرص على استقامته بعد استقامة القلب استقامة اللسان. وهذا ياضح في رواية الترمسي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بسفيان ابن عز الله الثقافي لما قال له فما اقوات ما تفاف عليك فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام برساله ثم قال كف عنك هذا. وفي سنة التلمدي ايضا من حديث ابي سعيد مرفوعا ومفروفا. اذا اصبح ابن آدم فانا اعضاء كلها تكفروا اللسان. فتقول اتق الله فينا. فان ما نحن به فان استقمت استقمنا وان اعواجدت اعواجدنا. فالنسان عبادة هو consumal qal على ما يدور في باياه اخير صاحبه فيخرج لسان العقل ما يخنه ضميره وما تجره مشاعره ان خيرا فخيرا وان سرا فشر فانصابت القلوب وفرحت تطيب الالسنه وتصيغ الكلمات والادارات ويستقيم اللسان تفهم بغيبة او ننيبة او كذب او طوز ومهفاة او تعذ على عبد الذي جل وعلا الى سائل الافات المعلومة من افات النساء التي قد تكون سببا في هلاف العبد يوم القيامة كما قل على ذلك حديث معاذ المعروف الذي قال فيه يا رسول الله وانا لم اقضون بما نتكلم به فقال فكلك امك يا معاد وهل يقضوا الناس في النار على وجههم او قال على منافرهم الا حصائل السنتهم. اذا سبيل النجاة الله ان تكون من المستقلين. فان عاقبة الاستقامة جليلة القبر رفيعة الشأن. اسمع في اياتين من كتاب ربنا جل وعلا. الاولى في آية فصلة. قال سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقانوا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تخافوا ولا تحزنوا. وابشروا بالجنة التي كنتم تمعدون. نحن اوليائكم في الحياة الدنيا وبالاخرة. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. ولكم فيها ما تدعون. كان الحسن اذا قرى رادي الآية يقول اللهم انت ربنا. فرزقنا لاستقامة. والآية الثانية بصورة الاحقاب قال سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء لما كانوا يعملون. فيانه من طبن عظيم ومنطبة جليل فأصل للمستقيمين في هذه الدنيا في الاخرى. في قولي سبحانه. الَّذِينَ قالوا ربنا الله وهذا هو الحقيق التوحيد بالله جل وعلا. يوحدوه. وافردوه بالعبادة. ثم اتقالوا على هذا التوحيد. فلن يخدشوه. ولا يقروا فيما يقالفه. من الشرك بالله جل وعلا. او اللقوع في الفدع. الذي تخدش في توحيد الله سبحانه وتعالى. وماتوا على ذلك عليهم الملائكة في لحظة الاحتبار ان لا تخافوا ولا تحزنوا. اي ان لا تخافوا. مما انتم مقدمون عليه من هول المطلع ومن هول النفك في الصور وفتنة في القبور وعظم النوط في يوم البعث والنشور فاننا نؤمنكم ولا تحزنوا اي مما ترقتموه من الذرية والمعنى فاننا نحفظكم فيه اذ كنتم من المشتقيمين ثم تكون البشرى لهم وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اوليائكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. اي نحن قرنائكم نحفظكم في الدنيا ندلكم على سبيل الخير والفاعة فان الحتنة تأتي بعدها الحتنة وفي الاخرة نؤمنكم من اهوال يوم العرب على الله جل لكم بدخول جنة القلب. هذه عاقبة الاستقامة. الذي نحن بأمس الحاجة. الى ان نكون من اهلها. واعلم رفل الله بي وله. بان الاستقامة لا تعني ان العبد لا وقض بسنب ابدا. كلا وربي. فان مقوعة في الزيت. انهم فضاه الله جل وعلا. على كل من خلقه. يقضون في الزنب صغيرا كان او كبيرة. حتى المتقون قد يقضون في السبائل جل على ذلك قول ربنا جل وعلا في سورة اهل امران وشارعوا الى من ربكم وجلنا في الحروة السموات والارض اعدت من المتقين الى اقول والذين اذا كانوا فائشة او ظلموا انفسهم ذكر الله هم من المتقين وتلك اوصافهم ولكن يقرون بالفعشة. والفعشة كما قرر اهل الا لا تطلق الا على كبير الزنوب. لكن هنا مشارعونا بالتوبة الاستغطار والاوبة والاناتة الى الله جل وعلا لعلمهم بان اطواب الرحمنات مفتوحة. وبالها كل رهجة اللوعلا ممنوع للسائلين. ولعلمهم بان اني المستغفرين اعظموا من تصبيح المسدحين. ولذا قال ربنا جل وعلا لما بين لانهم قد يقعون في فاحشة والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا اي ذكروا اغامته وجلاله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الزنوب الا الله ولم يفروا على ما كانوا وهم يعلمون. اذا وقعوا في الغنب ووقعوا في المعصية صغيرة كانت او كبيرة فيبابرون بالتوبة ولا يصحرون عليها. فلا صغيرة مع اقرار ولا كبيرة مع استغفر. ولذا قال سبحانه في اية فصلة فالشقيم اليه واستغفره. واعقب الاستغفر قد يقعون في بعض الظنوب فليبادر بالاستغفار ولا يسر على ذلك. فتقوا الله عباد الله وزموا سبيل المشتقينين وتوبوا الى ربكم مما فرقتم فيه واعلموا بان ربكم جل وعلا يقبلوا توبة العبد ما لم يغرهر وان الله سبحانه وتعالى يحب عودة العبد اليه وعطوفه بين يديه وسؤاله ان ينزر له ذنبه وزلله مهما عظم ومهما كبر ثبتا في سبب نزول قول الله جل وعلا ان الحسنات يذهن السيئات ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وقد قابلت مرأة في مستان فقبلتها ونفنتها وفعلت بها كل شيء غير اني لم اجمعها فوالله رجل نزل قبره وهلل وهلا اقيم الصلاة رفقي النهاري وذلثا من الليل ان الحسرات يظهرن السيئات ذلك شكر للذاكرين ف نادى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل واقراه الايه فقال عمر هل هي له ام لكلنا عامه قال عليه الصلاة والسلام بل هي لامك عام فسبح الله سبحانه لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم الناسي والعمل الصارح وأن يجعلنا من المستقيمين والمستغفرين إنه ولي ذلك والقابر عليه أقول ما سمعتم أستغفر الله إنه كالبطار الحمد لله الصادق في ومن أصدق من الله قيله الهابي إلى سبيله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل أحمده تعالى وأشكره وأتوض إليه وأستغفعه إنه كان بالمؤمنين رحيما وأشهد أن لا إله إلا الله وعظه لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله أرسله ربه مهاديا ومبشرا ونذيرا وداعية إلى الله بإذنه وصراجا منيرا صلى الله وسلم وضارك عليه على آله وصفه من سار على نهدي واستنى بسنته ودعى بجعوته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما ذات عباد الله لقائلين أن يقول إذا كانت الاستقامة بهذه المنزلة وأهلها يحضرن بهذا الأرض وتلك المكانة وأن النجاة للعبد يوم القيامة إنما تكون إذا كان من أهل الاستقامة فكيف نستقيم كيف تستقيم حتى تحصل مرافع المستقيمين وتكون من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين اقول ابن الله اول امر حراسة الخواطر وثاني امر صدق التأهدب الى الله جل وعلا ومعنى حراسة الخواطر هو ان العجل اذا اقدم على عمل فإن العمل يسبقه الهم والهم تسبقه عزيمة والعزيمة تسبقها خافرا والخواطر هي ما تغفر بقلب العبد فتنمو شيئا فشيئا فتتحول هذه الخواطر إلى عزمات ثم إلى هم ثم الى عمل. فاذا كانت الخواطر رديئة يكون العمل خبيثا. واذا كانت الخواطر خيبة يكون العمل خيبا. والانسان منه اذا قبر بباله معصية يقدم عليه ان لم يدفعها في اول ما تخطر بقلبه فانها فتصبح عزيمة ثم همن يهم به ثم يتحول الى عمل ثم بعد ذلك يصعب ان يبسائد عنه. كمثل رجل نظرا الى امرأة فاعجبه جمالها وخشمها فقطر بباله ان يقع بها. ان لم يتفع هذا في اول الامر. ولم يتذكر نظر الله إليه ولم يحجزه الخوف من الله سبحانه فإن هذه الخاطرات تمه وتصبح عظيمة ثم تصبح همّا ثم تراه يتحرك بجواره ليفعل العمل الذي خطر ببابه أولا فهذا العبد لو أنه جفع الخاطرة في أول أمرها لكان أهون عليه من ان يتركها تنمو شيئا فشيئا حتى يقع في المحظور فلا يستطيع دفعه بعد ذلك كمدر رجل استهال بسرعات وقعت في حطب يابس فلم يعبأ بها فتركها حتى اشتعلت نارا عظيمة متأزدة فلا يستطيع بعد ذلك دفعها فكان الأولى به وانتوا عليه ان يقف في اول ما رأى الشراء وقعت فيها ولكن لما تهاون كان ما كان. فهيكذا المعصية تبدأ بالعبد خافرة يسيرة يسهل عليه دفعها فان تركها ولم يأبأ بها تبرت شيئا فشيئا حتى تصبح عزيمة ثم هملا ثم عملا فلا يستطيع بعد ذلك هذا هو الأمر الأول عبد الله وإذا أردت أن تحفظ نفسك من نتبه هذا فتذكر ما ذكرناه في المعنى الاستقامة بأن أول ما يمتغي فيه استقامة القلب على توقيت الله وذلك بمعرفة الله جل وعلا وهذا يتضح عندما تنظر في كتاب الله سبحانه فلا تجل صفحة من صفحات المصحف إلا وفيه آية تدلل على أن الله جل وعلا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويتمع كل شيء فما من صفحة من صفحات المصحف إلا وتقرأ فيها إن الله بكل شيء عليم ان الله هو السميع البصير انه يعلم السر واخفى الما يكتبون ان الله لا يسمع سرهم ونجواهم بل ورسولنا لديهم يكتبون وان ربك لا يعلم ما تكن خضوعهم وما يعلنون يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما ليرضى من القوم. وكان الله بما يعملون محيطا. ان الله بكل شيء محيط. ان الله كان على كل شيء شهيدا. ان الله كان بكل شيء عليما. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ان تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مصطر في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين فاستقل كما امر ومن تاد معك ولا تقضر انه بما تعملون بصير وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم. انه بما يعملون قدير. وهكذا آية الكثيرات فيها بيان بان الله جل وعلى مطلع على السرائر والبضائر ويعلم كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى فاذا ما استقرر في قلب الهدف ان ربه جل وعلى بهذه وتلك كان فلا نفكر اصلا في ارتكاب مأفور حرمه الله جل وعلا عليه وهذا اول ما ينبغي في شنوك سبيل الاستقامة وهو سبيل العلم بالله والمعرفة بالله جل وعلا ولذا كان العلماء هم اهل القشية من الله جل وعلا لعلمهم بهذه المعرفة وهي المعرفة بقرب الرب من القلب فهذا يدفع الارض الى تعظيه الله سبحانه وتعالى. نعم قال جنيد رحمه الله تعالى في ديان معنى المراقبة قال هي علم القلب بقرب الرب فلا يقع في القلب خاضرة من خواطر الشر والسوء. يدفعها العبد مباشرة لعلمه بان الله جل وعلا مطالح عليه. كان عبدالله بن الزبيت رضي الله تعالى عنه يقول اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما ان لكم خبيئة من العمل السيء. وكان لقمان الحكيم يقول لولده يا بني استقل الله ولا ترم الناس خيرا ليكرموك بذلك. وقلب تفاجر. وقال بلال بن لا تنظر الى صغر الخطيئة. ولكن انظر الى عظم من عطيت. وكان بعض السلف يقول تهاهد نفسك في ثلاث. اذا تكلم فتذكر سمع الله منه. واذا عمل فتذكر نظر الله وإذا اظمر فتذكر علم الله فيه راود رجل امرأة في ثلاث عن نفسها فقال لها ما يرانا الا الكواكب فقالت فاين متوكبها فتركها وغلى وراود اخر امرأة في بيتها فقال هل ترف لم تغلقيه قالت فكها ولا واذا ما قالوا تزهرا يوما فلا تقل فلوت ولكن كل علي رقيب ولا تظنن أن, ان الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنده يضيع فهذا العلم العلم بالله والمعرفة بالله ادفع اللبد دائما ان يتذكر ماذا الله إليه. وليتجر على معصيته ابدا. ومن كان بالله اعرف كان منه افضل. الامر الثاني الذي يؤينك على الاستقامة عبد الله صدق التأهب الى الله جل وعلا. وهذا متركبا على العلم بالله سبحانه وتعالى. فاذا كان العبد متأمنا ومراعيا كان ربه جل وعلا وعظمته. فانه يكون قويا في السعي الى طريق الخير والطاعة. ويعمل الاعمال الطالحة قدر الاستقاعة ولا يقرر فيها ابدا. فيعلموا بان هذه الحياة الدنيا مهما طالت فهي قطيرة والازال مضروبة والانفاس موقوطة وانما هي لحظة حتى يأتيه الاجل فينقلب الى الدار الاخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الاخرى في الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه قيام فلينظر بما يرجع فيعمل عند اذن وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا لسبيلان كالسعيل بهما العبد على الاستقامة والسير الى الله جل وعلا اولاهما حراسة الخواطر وارضها وثانيها سبق التأهل الى الله جل وعلا اتقوا الله عباد الله وبادروا بالموت اعمالا صالحة بادروا بالموت اعمالا صالحة واعلموا بان الموت الذي تخطاكم الى غيركم سيتخطى غيركم اليكم ان العبد قد يثبت ولا يمسي قد يمسي ولا يثبت فبيضوا فحائف اعمالكم الاعمال الصالحة التي يرضى بها ربكم جل وعلا عنكم بسببها فتكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وتحصيون جزاء المستقيمين بدخول جنة رب العالمين اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل ما قلناه شاهدا لنا لا شاهدا علينا ان يجعل ما قلناه ججة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القولا فيتدعون أحسنا واعلموا استقن الله وإياكم لمرضاته وجعلنا جميعا لمن يتقونه حق فقاته لأن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم بدا به بنفسه ثم ثم ناتيه بالملائكة المقربين ثم ثلث بكم أيها المؤمنون به من الجن والإنس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 كمل اللهم بقدرتك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين اللهم امنا في بلادنا ولي امورنا فيا غنى واجعل اللهم ولايتنا في من خوفك وثقاتك رضاك يا رب العالمين اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى طبنا وافيهم جميعا إلى الغر والتقوى اللهم ناطقهم لهداك وجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين اللهم انطر عبادك المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم انطرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم نكون لهم مؤيدا وناصيرا معينا وظاهيرا وجعلهم على عدوهم سيفا شهيرا اللهم إننا نسألك الهدى والثقى والعفاك والغنى ونسألك اللهم علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وعملاً متقبلاً اللهم أحينا مسلمين وتوفقنا مسلمين وألتقنا بالصالحين غير غزاياً ولا مستوين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفقه على الإسلام وجعنا يا رب هدى المهتدين غير غالين ولا مضرين حربا لأعذائك سلما لأوليائك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعب والإحسان وإتاء في القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبضي جائزكم لعلكم تذكرون وأوصوا الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون صراط المستقيم معتدله في الصف الاول لكن الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليهم غير المغبور عليهم ولا الضال بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إن نفع في الذكران سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أكلها من تزكى وذكر اسم ربي صلان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراميم وموسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث غاشية أجور يومئذ تصلى نارا آميا تسقى من عين آليا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعنا لساعها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوفة وزرابي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 لست عليهم بمخيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله.